أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَظْلُمِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 114. وإذ نادى ربك موسى ألئت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون 115. قال رب إني أخاف أن يكذبون 116. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي 124. فأخاف أن يقتلون 125. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 126. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين 127. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَليدًا وَلَبِتَّ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ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 124. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 125. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 126. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم 127. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا 114. وعرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين 115. يأتوك بكل سحار عليم 116. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم 117. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون 118. لعلنا نتبع السحرة إن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 121. إنا إلى ربنا منقربون 122. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين أَنْ وأوحينا إلى موسى أن أسر 119. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 110. إن هؤلاء لشرمة قليلون 111. وإنهم لنا لغائضون 112. وإنا لجميع 119. فأخرجناهم من جنات وعيون 110. وكنوز ومقام كريم 111. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين 119. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون 110. قال كلا إن معي ربي سيهدين 111. فأوحينا إلى موسى أن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 112. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 113. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 114. أنتم وآباؤكم الأقدمون 115. فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين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 113. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون 114. فكبكبوا فيها هم والغارون 115. وجنود إبليس أجمعون 116. قالوا وهم فيها يختصمون 117. تالله إن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 وَمَا وما كان أكثرهم وَإِنَّ 112. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 113. كذبت قوم نوح للمرسلين 114. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 115. إني لكم رسول أمين 112. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 113. فاتقوا الله وأطيعون 114. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 115. قال وما علمي بما كانوا يعملون 116. حسابهم إلا على ربي لو تشعرون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 111. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون 112. ثم أغرقنا بعد الباقين 113. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 114. وإن ربك لهو العزيز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 أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَأَعْيُنٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَذْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ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 أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طنعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون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 وَمَا كَ أَذكَرهُم مُؤمِنين وَإِنَّ رَبًّاكَ لَهُ وَعَزيزُ الرحيم كَذَّبَ أَصحابُ الْأَكَنتِ الْمُرسَنين إِذ قَالَ لَهُم شُععبٌ أَل تَتَّقُون إِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِين فَاتَّقُ اللهَّه وَأَطيععون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 وَاتَّقُوا الذي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ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 112. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 113. وإنه لتنزيل رب العالمين 114. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 115. بلسان عربي مبين 116. وإنه لفي زبر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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 115. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 116. فيقول هل نحن منذرون 117. أفبعذابنا يستعجلون 118. أفرأيت إن سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 112. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 113. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون 114. ذكرا وما كنا ظالمين 115. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون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 119. والشعراء يتبعهم أَلَمْ 110. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون 111. وأنهم يقولون ما لا يفعلون 112. إلا الذين آمنوا وعملوا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون